قال المصنف الفصل الثاني والعشرون الإيمان باليوم الآخر ومعنى أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومقدماته واشراطه وكل من مات فقد قامت كيامته الصغرى وعند الاحتضار تنزل ملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنات وقد يفتن عند الموت الإنسان وإنما الأعمال بالخواتم والقبر أول منازل الآخرة وبالله يستعاذ من ضمته وبثنته وأحاديث عذابه ونعيمه متوهاترة وانكرتها المناحية والمتفلسفة وطائبة من المبتدعه وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ومن أهل الإيمان من يؤمنون وأن يؤمنوا الله فتنه القبر وعذابه والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والابدان تبعا لها وبين أيدي الساعة اشراط وعلامات منها صغرى وقد وقعت كبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ونشقاق القمر حال حياته ومنها ما يقع ويتكرر وقوعه كخروج الدجالين الفتانين ووقوع الخسف والزلازل والبراكين وتداعي الأمم على المسلمين ومنها ما لم يقع وينتظر كالحسار الفرات عن جبل من ذهب وعودة الجزيرة العرب جنات وأنهارا وفتح رومية وظهور المهدي ومنها كبرى وهي ظهور الدجال ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج والدخال ثم تخرج الشمس من مغربها وعندها لا تقبل توبة وتخرج الدابة ثم النار التي تحشر الناس وهي آخر الأشراط الكبرى وأول الآيات المؤذلة بقيام القيامة نعم هذا الفصة الثانية العشرون الإمام باليوم الآخر وهذا الإمام باليوم الآخر هو الأصل الخامس من أصل الإيمان يوم في عشر لما سأله لما سأل صلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال سمعت بالله وملائكته وكتب ورسله واليوم الاخر وسمعت بالقدر خير وشر من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر بكسر بكسر يقابله يقابل الأيام الأول اليوم الآخر هو, هو أول واليوم وليوم الأول هي الدنيا هو يومان اليوم الأول هو الدنيا وتنتهي ينتهي اليوم الاول بنفخ استرافي في الصوت إذا انتها اصطلاح في الصوره انت اليوم الاول وبدا اليوم الثاني اليوم الاول والاخر فالدنيا يوم والاخر يوم غير قيل الاخر يوم الايام الاول وقبل الاخر اما اذا كان أيام متعدده يقال الاخر اليوم الاول اليوم, اليوم الاول اليوم الثاني واليوم اليوم الاخر الاخر اذا كذا ايام متعدده واذا كان اثنان يقال اليوم الاخر الاخر الأول الاول اليوم الآخر ليش بعده يوم وآخر يقابله يوم الواحد والأول ومقدماته وآشراته وكل من مات فقد قامت قيمة الصغرى نعم من مات قامت قيمة الصغرى خاصة به أما القيامة الكبرى فهي تقوم بنفخ إسرده في الصور اذا أمره الله وعند الاحتضار تنزل ملائكة تبشر المؤمنين بلقاء الرحمن وبمقعده في الدراجة يعني المؤمن يبشر لقاء الله قال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اولئك الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون عند الموت بشرون بثلاثه بشرات لا تخافوا من عذاب القبر وعذاب النار لا تخافوا من الامام البشرى ولا تحزنوا على ما خلت من الثالثه وابشروا عند الاحتضار سنزل الملائكة تبشر المؤمن بلاقا الرحمن وبمقعده في الجنان هذا جاء في إلى قبر الإنسان وضع في القبر يفتح بابه إلى الجنة وبابه إلى النار ويلا مقعده من الجنة ومقعده من النار عند الاحتضار سنزل الملائكة تبشر المؤمن بلاقا الرحمن هل عند الاحتضار يبشر بمقعدهم في الجنة أنا ما أذكر يعني أذكر أنها عند الاحتضار يعني يبشر بمقعده وبين مقعده إنما في القرآن الكريم يبشر بالجنة عموما وقد يقال, يقال إذا بشر بالجنة عموما الحمد لله يعني عرف ما قد هم من الجنة وقد يفتن عند الموت الإنسان نعوذ بالله الشيطان يحرص على أن يفتن الإنسان عند قبله عند موته يحرص على حتى لا ينطق الشهادة ولهذا من الدعاء الذي يدعى به اللهم يعوذ بك ان تخبط بطن الشيطان عند الموت الشيطان يتخضر جاءً للموت ويفتن الإنسان والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستيد بالله من أربع في كل صلاة اللهم أعلمكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات فتن المحيا والفتن في الحياة فتنة في الحياة فتنة الشبهات فتنة الشهوات فتنة الحروب والفتن عند الموت عند الموت يفتن الإنسان قد يكون عنده قرن سوء يضلونه مثل أبو طالب لما حضر الصفاء حضر عبد الله بن رواية و أبو جهل فقال وحضر حضر النبي صلى الله فقل له النبي صلى الله يا أب قل لا إله إلا الله كلمة محجولة كبيهة عند الله فقال غرر الصلاة سراب عملا تبيك عبد عم عم طالب عيب عليك عيب عليك فسرك من تبيك و جدك فعاد عليه الصلاة عاده فكان آخر ما قاله على, على, على من تبيك من القناص هذا من الفتى الفتى هل قد يتحبط الشيطان قد افتنه الإنسان نعوذ بالله نعوذ بالله من المحيا المحيى والممات قد يفتن عند الموت للإنسان وإنما يمعون بخاتب والقبر أول من الاخره نعم وبالله يستعاد من ضمته وفتنه. القبر له ضمة في الحديث له ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد المعال الذي اهتت له عرش الرحمن. ضمة تضمه ثم وفتنة والفتنة هي السؤال السؤال عن ثلث اسئله عن رب وعن دين وعن ما ربك وما دينك من نبيك الفتنه اختبار, اختبار اختبار هذا الاختبار الحقيقي وليس الاختبار في الدنيا هذا سهل اختبارات في الدنيا سهل لكن الاختبار الحقيقي في الآخر يسرع عن ربه وعديه وعدميه هذا هو الذي بعده السعاده والشقاء وحديث عذابه ونعيمه متوازنه يعني, يعني في الجمله في على القبر والعلم متوازنه وفي قرآن جل الله. جل القران دل القران عليها الايه قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا لا تهول هذا هذه من ادله نعيمه القبر ومن ادله عذاب القبر قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب كذلك قوله تعالى في الملائكه يضربون وجوههم وادوارهم وذوقوا عذاب الحج ولو ترى اذ يتوفون الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا على الحديث ولا حديث حديث ابو العازب وغيره بقصه قبض روح المؤمن وصعود الروح وقصه قبض روح الفاجر وصعود الروح وان عموم السماء تفتح للمؤمن ولا تفتح للفاجر كلها الادله كثيره في هذه في عذاب القبر ونعيم حديث وحديث عذاب القبر والنعيم كذلك الايات تضاف الىها الايات دلت على هذا دلت الآيات أيضا على, على بقبل العيمة وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطابع المبتدعه نعم أنكروا على بقبل العيمة كذلك المعتزلة قالوا ان العذاب والنعيم للروح دون الجسد والصواب أنه للجسد والروح الجميع لكن الأحكام في الدنيا الآن الأحكام غلبها على الجسد والروح تبع إنسان إذا ضرب في الدنيا يتعلم الجسد أكثر والروح تبع، وكذا يتنعم. وفي البرزخ بالعكس الاحكام تكون على الروح أكثر، يتالم تعلم الروح والجسد أكثر، وتتعلم الروح أكثر والجسد تبع. وفي يوم القيامة اللي هي دار البرزخ دار القرار يكون العلاب والنعيم للروح والجسد على حد سواء. في الدور دار الدنيا الأحكام على ايش على الجسد اغلب. ودار البرزخ وهي باب بعد الموثلة قيام الساعة الأحكام على الروح أغلب ودار القرام الأحكام على الروح وجسد جميل وطائفة مبتدعة كذلك ينكر هذا يقول لا يعني من المتزلة وغيرهم هذا كلام في الإيمان باليوم اليوم الآخر والقبر وما يكون في البرزخ تابع له اليوم الآخر والقبر أول منازل قال المؤلف والقبر أول منازل الآخرة وبالله يشتعال من ضمته وفتنته وأحدث علابه ونعيمه متواترة وأنكرث الملاحدة ومتفلسة وطيف من الممسجعة بما لم يحيطوا به بعلمه ومن أهل الإيمان من يؤمنه الله فتة القبر وعلابة كالمجاهز في سبيل الله مجاهد في سبيل الله يؤمن فتة القبر وعلابه، سيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنه المجاهد اللي يفتن في قبره قال كفى ببارقة السيف على رأس فتنة كفى ببارقة السيف على رأس فتنة مجاهد في الحديث أنه يؤمن الفتان مجاهد الشهيد وأنه وأنه يجري عليه رزقه قال المؤلف والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبعوا لها كما في الدنيا الأحكام تجري على الأبدان والأرواح تبعها وفي دار البرزخ وفي دار القرار الاحكام تجري على والابدان على حد سواء قالوا بين لدي الساعه اشراط وعلامات منها صغرى ومنها كبرى منها صغرى وقد وقعت اولها بعث النبي صلى الله عليه وسلم بينه نبي الساعه قال بعثه انا والساعه كحاسبه وكذلك موته عليه السلام وفاته ومنها انشقاق القمر كما ذكر الله عليه وحده شق فرقه في القصير فرقه على جبل قايقان و على جبل فقال اشهدوا وكذلك قال المؤلف ومنها ما يقع و يتكرر وقوعه كخرج الدجالين الفتانين جاء في الحديث أن لا تقم حتى يخرج في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعو انه نبي و ختم النبي لا نبي بعده قال العلماء هؤلاء الذين لهم شوكه وإلا هناك من ادعى النبوه لإخاله في رأسه وإخاله في عقله هذا كثير أيهم رد مكلاما شوكة وأثباع ومن أشهرهم مسيرمة الكذاب وخرج في بلاد نجد والأسهد العنسي في اليمن والسجاح تميمية وغيرهم وطلعحة الأسدي وقال بوقوع الخصف والزلازل والبراكين هذا أيضا من أشهد الساعة قالاتهم أثقا استعدت يقع خصف في المشتب وخصف المغرب وخصف من جزيرة العرب وتداعي الأمم على المسلمين جاء في الحديث تتداع لكم الأمم كما تداع الأكلة على قصرتها قالوا من قلتنا رسول الله قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد ولا يزعن الله من صدر عدوكم ولا يقلحن في قلوبكم الوهن قال رسول الله ومن الوهن؟ قال حب الدنيا وكرارتهم وهذا هو واقع على الملايين كم المسلمين يعدون؟ كم؟, كم عددهم؟ نعم مليار مليار مصر عدد كثير لكنهم لا قيمة لهم في صدر الاعداء هم النصرائيه وهم الكفر كلها لا تعيرهم اهتماما لا قيمه لهم ليسوا متوحدين لو توحد هؤلاء المليار ونصف وصاروا قامت لهم دوله صارت خلافه اسلاميه وصارت امتهابه لكن لا قيمه لهم دويلات كل دويله عليها والي وهم مختلفون في مذاهبهم وعقائدهم قال ومنها ما لم يقع وينتظر يعني ومن من أشد الساعة كثير منها يبعث في الصلاة ومنها ضيع الأمانة ومنها نسى من غير أهله ومنها ما جاء في الضعف كثف الشرط ومنها أن يكون المطر وقيضة والولد وغيضة ومنها تقارب الأسواق إلى آخره ولا تزال تكثر أشد الساعه صورة ومنها كثره الحروب ومنها كثرة القاتل كما هو وجد الآن قال لأن تجد البلد له فيها قتل ومنها ما لم يقع وينتظر كالحسار الفرات عن جبل ذهب نعم هذا ما وقع وكانه الله اعلم قرب أو مع أشهر الساعه الكبرى لأن الصورة كلها وقعت هذا أو أغلبها وجاء في الحديث لا تقوى الساعه حتى ينحسر الفرات عن جبل ذهب يقتلوا عليه الناس ويقتلوا من كل مئة تشعة وتسعون ويوقع واحد كل واحد يقول لعلي أنا انا عللي انا انجو واخذ الذهب هذا مشاه في الحديث من سمع به فلا ياخذ منه ومع ذلك يقتتلون يقتتلون وهم يعلمون انهم سيقتل 90 من كل ابن هذا ما وقع وكان والله اعلم ما شاء ما شاء الصدق كذا وعوده جزيره العرب جنات وانهار <تصفيق> هذا جاء في الحديث فتقوم الساحتها تعود جزيره العرب انهارا وبروجا وانهارا وفتح رومية وظهور المهدي فتح رومية وفتح قسطنطية فتح قسطنطية مرة أخرى هذا لعلها بعد وظهور المهدي ومنها كبرى المؤلف جعل ظهور المهدي ليس من الكبرى قال ومنها كبرى ظهور الدجال هذا واحد ثم نزول عسى بالمرئ ثم خرج يأجل ومأجل والدخال ثم تخرج شنط المغرب بها. وتخرج الدابة ثم النار كم ذكر سبعة ولكن نقول الصواب أن المهدي هو شروط الصالحين كبار، وباقي أي ما ذكره من الدخان الذي يملأ مغبر السور، ويصيب المؤمن كات الزكام، ويصيب كافشدة، ومنها أيضا هدم الكعبة. فشروط الصالحين الكبار ما ظهر من لا شيء كبر. أولها خروج المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، وهو رجل اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلتكم هو عبد الله المهدي يملأ الأرض عدلا كما مولي الجور يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام المهدي ما يقاتل الناس لكنه في الوقت في زمنه ما فيه إمام ويبايع له تحت الكعبه بين الركن والباب وفي زمنه تحشر الناس الفتن إلى الشام وتكثر الحروب في زمنه حروب طاحنة المسلمين والنصارى ومن آخرها فتح القسطنطينية وإلى فتح القسطنطينية صاح الشيطان أنه ان الشيطان ان الدجال خلفكم ويعليكم وهو باطل والناس يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون هذا يدل على الناس يرجعون الى ان الخساره هذه تنتهي لانهم قاتلون بالسيوف قاتلون بالسيوف ويعلقون سيوفهم بشجر الزيتون ثم يخرج الدجال هذا يدل على ان على ان على أن الحديثة تنتهي وأن ينتهي البترول والبنزين والطائرات والمخترعات الحديثه قاتلوا بالسيوف وجاء في الحديث أيضا في بعض الحروب وقتال بين المسلمين والنصارى وأنه يخرج الجيش من المدينة يقتل ثلثهم وهم اعظم الشهداء و... ويقاتل ثلثهم وينصر ثلثهم ثلث لا يتوب الله عليهم ثلث يستشهدون في بعضها قال إن يخرج إليهم أناس إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم هذا يعني نرجع أن خيول. إلى خيول في زمن المهدي تكثر الحروب طاحنة ومن آخرها فتحة القسطنطينيه ثم يخرج الدجال في زمن المهدي هو العلامه الثالثة والدجال رجل من بني آدم مربوط في جزيرة من العرب كما دل عليه هذه الجساسه و فإذا خرج يدعي أنه رجل مصلح أولاً ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه من هو يح وكتوب عنه كافر كافر يقرأه كل مؤمن ويمر كثف الأرض أربعين كواجبين أربعين يوما اليوم الأول طوله كسنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد ثلاث ستين يوم أو ثلاث مئة خمسين يوم ثم اليوم الثاني طوله شهر تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد ثلاثين يوم ثم اليوم الثالث صار هجومها تطلع الشمس ولا تغيب الى بعد سبعه ايام ثم بقيه الايام سبعه وثلاثين كايام يعني يا رسول الله الايام الطويلة تكفيناها صلاه اليوم قال لا اقدروا له كل 24 وعشرين ساعه خمس صلوات والشمس طالعه كل 24 وعشرين ساعه خمس صلوات قد من هنا الفتوى الان الفتوى البلدان التي ما تغيب عنها الشمس وقفت وخذ من حله الدجى هذا الرجل من بني ادم يدعي الصلاه ثم يدعي النبوه ثم يدعي الربوبيه وفي زمانه ينزل عيسى ابن مريم هذه علامه ثالثه كل متواليه مرتبه في زمان فيقتل الدجال يقتل المسيح الهدى المسيح الظلام ثم ينزل في زمن عيسى في زمن عيسى تخرج جوجو باعجوز امتان كافرتان كم صار الان من الشرق صار الكبار اربعه متوالي المهدي ثم عيسى ثم الدجال في زمنه ثم عيسى ثم عيسى هذه اربع متواليه ثم تتوالى شروط الساعه كده هذه اولها ويحج هذا البيت بعد نزول عيسى وعيسى يحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل هذه الامه ويعاير به يقال من هو افضل من ابي بكر من هذه الامه ابو بكر صلى هذه الامه لكن هناك من هو افضل منه عيسى عيسى نبي ومن هذه الامه وهو افضل هذه الأمة ثم يليهبوك الصدين ثم تتوالى أشهر في الساعة الكبار فبعضها متأخذ منها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض يصيب المؤمن الكاذب الزكام منال قماله شدة ومنها نزع القرآن من الصاحب ومن الصدور إذا ترك الناس العمل فنزع في فيصبح الناس ما في سورهم آية ولا في مصاحب ايه وهذه من أشد المغضيات ومنها هدم الكعبة هدمه رجل من الحوشه قال النبي الزكام أنظر إليه أنقضه حجرة حجرة فهي كذا ثم بعد ذلك في بنشاط الساعة المثاخرة طلع الشمس من مغربها إذا طلعت نغلق باب التوبة كله يبقى على ما كان عليه ما في إيمان جديد ثم الدابة والدابة, والدابة. وطلع الشمس من مغربها مقتل الإنسان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أسلها قريبا إن خرجت للدابة وطلع الشمس من مغرب بعدها وإن طلع الشمس من مغربها الدابة بعدها تسم الناس في جباحهم المؤمن نقطة بيضاء والكافر نقطة سوداء هذا يسد لها وجه وهذا يبيض لها وجه ويغلق باب التوبة فيتبايع الناس في أسواقهم ذهر مدة خذ هذا يا مؤمن بع هذا يا كافر ولا حد ينكر هذا معروف الكافر المؤمن يتبايع الناس في الأسواق كافر خذ هذا مؤمن خذ هذا ولا حد ينكر هذا ثم آخرها قبل آخرها تاتي ريح طيبة تقضى الراحة المؤمن ومؤمناته حتى لو كان في كعب جبل لدخلت هذه ثم خلاف قافئ في الأرض للسفر. عليهم تقوم الساعه تأتي نار وهي آخر الأشرار. من عدن تحشر الناس المشر إلى المحشر. إذا جاء وقت القيلولة وقفت تقي الناس ثم تسوقهم ومن تخلف كلت. وإذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس. وإذا جاء النهار حشرص ومن تخلف كلت. ثم بعد ذلك يا الله استرفي فين فين فين فينفخ الصور. نفخة طولها والناس يشغلون في دنياهم تقوم الساعه وهذا يلط الحوض للبلاء وهذا يغرس الفسيله نخله وهذا يبيع القماش وهذا ياخذ اللقمه فتقوم على المسامحه على هذه الحاله نفخه يفخس في راي فيطولها نفخة طويلة فإذا سمع الناس اصر ليتها هكذا فلازل الصوت يقوى يقوى يقوى, يقوى حتى يموت الناس صفرات اللي يوم الحروب يوم حرب الخليج هذا نموذج منه صفرة الإنذار إذا صفرت الإنذار فزع الناس صفرة الإنذار لهم حينما تأتي, تأتي صواريخ صواريخ من العراق ومن غيره صفرت صفرة الإنذار هذه لمؤذج بعد ذلك نفع أصلافه الصور مات الناس ويبقى الناس أربعين ويذل الله مطرا تنبثوا أجساد الناس وإذا تكامل أجساد الناس امر نفخ في بالصور نفخه البعث تتطاير في الارواح الاجساد الارواح ما باقيه ما تموت الارواح المغني اذا مات نقط روحه الى الجنه ولها صله بالجسد والكافه تنقط إلى الى النار ولها سلة بالجسد فاذا نفخ نفخ في السور عادت الارواح والاجساد فقام الناس ينفضون التراب على رؤسهم مراثا لا ثياب عليهم حفاة لا نعاري عليهم غير مختونين ثم حسب الله الخلائق قال ومنها كبرى المؤلف جعل المهدي ظهر المهدي من الصدر والأقرب أنه هو أول شرط الساعة الكبرى المهدي ثم الدجال ثم نزول على سلوان رمض ثم أخرج العجو مجوج ثم أخرج التضع شرط من مغربها تخرج الدابة ثم النار مش بقي فقح فقليل الدخان وهدم الكعبة ونزل القرآن من الصدور والمصاحة قال وهي آخر الشرط الكبرى يعني النار وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة قال ويكون بعدها وكان من حسر الفراس عن جبل ذهب ما بقي غير من كانوا والله أعلم قريب من الكبرى أو في أثناء الكبرى حسار الفراس عن جبل ذهب هذا ما وقع هو أمر ليس بالهم قال ويكروا بعدها يندرسوا الإسلام ورفعوا القرآن ما هو القرآن؟ هذا سبق أنه من الشرط الصعاد الكباب المؤلف تعالى كن بعدها رفع القرآن هذا من إيش؟ ونزع القرآن من الصدور من الصاحب إذا ترك الناس العمل به نزع فيصبح الناس لا يجدوا في صورهم آية ولا في مصاحهم آية نعلم بالله البشر إلى عبارة الاوثان هذا في أخير الزمان قال علي سنان لا تقوم الساح حتى يلحق حي من أمة بنوشكين وحتى تعبد في آم من الناس الاوثان هذه جماعة كثيرة وهدموا بيت الله الحرام. هذا هو المشترة الكبار لا. لو ضم هناك وقبضوا رواح أهل الإيمان كذلك. ويوم القيامة تقبضوا وتدكوا الأرض دكة دكة نعم كلا اذا كلا اذا زكت الارض تك وتنفطر السماء وتطوى السماء طيئا وتتكور الشمس تلف القمر وتفجر البحار والانهار تفجيرا كما جاء في الايات ثم في الصور نفختان او ثلاثه فيها يفزعون واخرى بها يموتون الى ما شاء ثم ثالثه فاذا هم قوم ينظرون كما بدأهم يعودون بعض العلماء قال انها ثلاثه نفخات نفخه الصعق نفخه الفزع ويوم يفقصه كما في آية في النمل ويوم يفقصه ففزع من الصعق وثانا والموت الموت هذا جاء في حديث لكن في سنة رافع سنة اسمعي بن رافع والصعب أنها نفختان ونفخة الفزع والصعق واحده هي نفخه واحده طويله اولها فزع وآخر وصعق وموت كما قال الله تعالى في سوره الزمر ونفخ الصور وصعق من في السماوات والمر إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإلههم قيام ين والبعث هو النشور حق الشرعي والعقل احنا وصلنا هذا ولا ما؟ احنا وقفنا عنده ويكون بعدها اندراس الإسلام طيب اقرأ اقرأ نكرم ويكون بعدها؟ نعم نعم ويكون بعدها نعم قال المصنف وحفظ الله ويكون بعدها اندراس الإسلام ورفع القرآن وعودة البشر إلى عبادة نوثان وهدم بيت الله الحرام وقبض أرواح أهل الإيمان ويوم القيامة تقبض وتدك الأرض دكا وتنفطر وتطوى السماء طيا وتكور الشمس ويحسم القمر وتفجر البحار والأهار تبجيرا ثم ينفع في الصور نفخة آر أو ثلاث فيها يفزعون وأخرى بها يموتون إلا من شاء الله ثم ثالثة فاذا هم قيام ينظرون كما بدهم يعودون نعم هذا كله شرحناه والصور نفخة كما سبق نعم قال والبعث والنشور حق بالشرع والعقل واجماع المسلمين والكتابيين واول من تنشق عن ارض خير الخلق صلى الله عليه وسلم ثم يحشرون الى ارض الموقف حفاة عراة غرلا واول من يكسى ابراهيم عليه السلام فاما المؤمنون فيحشرون مقبلا الى الرحمن وابدا وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكما وصما إلى جهنم وردا ثم يجمعون اليوم الحشر ثم يجمعون اليوم الجمع العظيم ثم يحصل اللقاء ويأتي ربك والملك صفا صفا ثم يكون عرض يبادي على الله تعالى لا تحفى منهم خافية ولخصوص المؤمنين عرض لمعاصيهم لتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها وهو الحساب اليسير واما الحساب العسير فهو المناقشة. ومن نوقش الحساب عذب ومن اهل الجنه من يدخلها بلا حساب ولا سبق عذاب ويجاوب بكتاب الاعمال وفيه الحقير والجليل من الاقوال والافعال ويؤتى بالشهداء من الملائكه الحفظه والكرام الكتبة والأسماع والأبصار وسائل الجوارح والأبشار وعندها يقتص المظلوم من الظالم ثم تطاير الكتب وتنشر الصحف ثم تطير الكتب وتنشر الصحف فمن آف من آخذ باليمين نسأل الله من فضله ومن آخذ بالشمال بوراء ظهره عامل الله بعفوه. ثم تنصب الموازين اليوم القيامة فمن تقلت موازن فأولئك هم المفلحون ومن غفت موازن فأولئك هم الخاسرون وينصرف الناس إلى ظلمة دون الصراط فيفرق بينما يفرق بين المؤمنين والمنافقين ثم يرطون النور كل بحسبه نعم قال الله عن الله والبعث والنشر حق نعم هذا البعث والنشر حق والإيمان به أصل من أصول الإيمان من لم يؤمن بالبعث هو كافر كما قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد اقسم الله أمر الله بان نقسم على الساعه والبعث كيف تنبؤ الله هذا اولها الثاني هذا واحد منه قوله تعالى في, في سوره يونس ويستنبؤونك احق هو البعث قل ايه ربي انه لحق في سوره سبع وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه والبلى وربي يثلين. أمر امر ربي انقسم على البعث في هذه المواضع الثلاث والبعث مشو حق بالشرع والعقل يعني دل على الشرع ودل على العقل الشرع النصوص واضحه والعقل العقل يدل على البعث وان هناك حياه اخرى لان الناس في في هذه الدنيا خلطوا الحق بالباطل والظلمه وهناك من ظلم وفي حقه فلا بد ان هناك يوم ينتصف المظلم من الظالم هكذا مقتضى عدل الله عز وجل فدل العقل كما دل الشرع على وجوب البعث ونبثهم حقهم بالشرع وعقل واجماع المسلمين والكتابي. لأنه ذو نصر امر البعث إنما الذي أنكر البعث مشركون الوثنيون وبعضهم آمن به وأول من تشقه عنه الأرض خير وخارط نبي نصر نعم جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تشقه عنه يوم القيامة ثم يحشرون إلى أرض الموقف حفاة. إن لا نعال عليهم لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين ترجع القطعة جلده قطعت من الإنسان وهو صغير الختان تعود إليه من نكسة إبراهيم جاء في الحديث الناس عراتي كلهم عراتي قد أشير رسول الله كيف الرجال والنساء ينظر الله قال يا الأمر كل تهم ونسب الأبصار ساخص السماء اليوم تشتر فيه الوصار الأمر شديد ما أحد ينظر للأحد الأمر شديد وخوف ورعب وهلا ما يمكن ينظر إلى احد إلى الاهل والانسان في الدنيا اذا كان مهموم ما يجري على امامه فكيف في الاخره وهذا واقع تجد بعض الناس مهموم تمر عليه تسلم عليه ولا رد عليك السلام ثم تأتي بعد ذلك تقول يا فلان سلمت عليك ورد وما رديت عليك قال له ما ما رايتك ولا سمعتك مهموم فكيف الاحوال يوم القيامه وجاء في الحديث اول ونكسه ابراهيم هذه ما لكنه لا يدل على المنقول من النبي صلى الله عليه وسلم موسى أول حينما أصحفوا الناس ويوفيق نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أجد موسى أخلا من قائمه من قارش هذه من أهل الموسى وليد على أن أفضل من نبي صلى الله عليه وسلم إن عند أهل العلم أن المنقبه الخاصه لا تقضي على المناقب العامة النبي وسلم له مناقب كثيرة فأما المؤمنون فيحشرون ركبانا إلى الرحمن يوثل قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن يوثل وأما الكفار فعلى وجوههم عميا وبكم وصما إلى جهنم وردان ونحصرهم يوم القيامه على وجوههم عميا ومكه وصما ماواهم جهنم وكل ما هوزناهم سيرا ثم يجمعون اليوم الجمع العظيم ثم يحصل لقاء لقائهم بربهم عز وجل الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وياتي ربك والملك صفا صفا كما يليق بجانب عرب ثم يكون عرض العباد على الله تعالى لا تخفى من القافيه ولخصوص المؤمن عرض لمعاصيه لتقريرهم بها وسفرها عليهم وآثره وهو الحساب اليسير شعر في الحديث ان الله تعالى يحاسب العبد يوم القيامه ويقره بذنوبه فيقول له ربنا تغفر لي فقل بلى سترت عليك في الدنيا وانا اغفر لك اليوم سبحانه الحساب اليسير هو العرق الاحساب هو واما الحساب والعصيف فهو مناقشه في الحديث بالنوقش الحساب والعذب قال علي رضي الله عنه الحساب وعذب فقال فاستشكت له عائشه قالت يا رسول الله من نقش الحساب عذب أنا أقول الله فسوف يحاسب حساب يسير قال فقال ذلك العرض ومن نقش الحساب عذب فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الآيتين فسوف يحاسب حسابا يسير شلاية صورة الانشقاق نعم فأما من يحاسب الحساب يسير هذا المؤمن هذا, هذا العرض وفي الحديث من نقش الحساب عذب فالرسول سسكت عائشه يعني قال كيف الجمع بين الحديث والآية فيعني لها النبي قال المراد بالحساب في الآية العاب والمراد بالحساب في الحديث المناقشة ولا, ولا مناقشة بينهم ومن نقص حساب عظيم ومن أهل الجنة هم يدخلون بلا حساب لا حساب ولا سوق عذاب نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمة سبعون ألفا معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ويجاؤوا بكتاب الأعمال يوضع وفيه الحقير والجليل من أقوله والحفال ويؤتب الشهداء من الملائكة الحفظة والكرام الكتبة والأسمع والأبصار كلها تشهد عالمها الملائكه يشهدون والأسمع تشهد والأبصار والجوالة يوم تشهد عليهم السنتهم فأيديهم أردهم بما كان معمر وعندها يختص المظلوم من الظالم ثم تطير الكتب وتنشر الصحف فمن آخر باليمين نسأل الله من ومن آخر بالشمال من وراء الله العمال العمال. من أخذ يمي... كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا المؤمن ياخذ كتابه بيمينه والكافر الكافر او الفاجر ياخذ كتابه بشماله ملوية وراء ظهره واما من يمسك كتابه وراء الله فسوف يبكي بشماله وجمع بينهما انه بشماله ملوية وراء الله أهل. اعوذ بالله ثم تنصب الموازين يوم القيامه فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المخدعون ومن خفت موازينه فاولئك هم الخاسرون توزن الأعمال ويزن الاشخاص على حسب العمل في الحديث يؤتب الرجل العظيم السميل لازم عند الله جنح بعوضه في خمس عمله وعبد الله من السعود كشف التريح عن ساقي فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال على سب والذي نفسه لهم في المزاد أثقلوا من جبل أحد العمل الصالح وينصرف الناس إلى ظلمة دون الصرار فيفرق بين المؤمنين والمنافقين ثم يعطون النور كلهم حسبه ينصرف الناس إلى ظلمة دون الصرار جاء في, في الآية الكريمة أن المنافقين يمشون مع المؤمنين ثم بعد ذلك يضرب بينهم بسر الله باب فاطنهم في الرحمة وظاهرهم من قبل العدد ويقف المنافقون ويقولون انظروا لأن أقسروا من نوركم قيل رجعوا وراءكم فذنب السنور فضرب بينهم بسر الله باب لأن المنافقين معهم في الدنيا وصاروا معهم في الآخرة وظنوا أنهم سينجون حينما يساق الكفرة إلى النار ويبقى المنافقون المؤمنون ويتجى الله لهم فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجوا فلا يستطيعون كل واحد منهم ظهروا طبقا ثم بعد ذلك يمشون جميعا ثم يمكروا بالمنافقين الآية الكريمة يقول المنافقون ومنافقة الذين آمنوا انظروا انتظروا قيل ارجعوا وراءكم فزمس النور فضرب بينهم بسور الله باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب قال فيفرق بين المؤمنين والمتقين ثم يعطون النار كل النور كلهم بيحصل